سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مي مرع تلك آيات الكتاب والذي أنجل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون تصورة نرعود سيسم الربين ذا حيني يشترد الحنا ألف م مي مرع تذكي ذليات هذه كتف دنزر في الله غرب ذهر نذر حق لكن التصري مدن ولكن رمنا الله الذي رفع السماوات بغير عمد طرونها ثم استواع العرش وصخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل لايات ياتلع بلقاء ربكم توقنون أربي رفذني هنوان مبرث إغزات فظرم يقاد في العشر الرحمن يصخر الضيطي جاور كل يوم لا يتجاج أغلوقت يجد تسمان رمر يتضبري ثم يتبيين دل علامات أكنمها فتمنم ذردم لي رمبذنون وهو الذي مدى الأرض فيها رواسية وأنهارا ومن كل الثمرات جعد فيها جوجين اثنين يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ذنسيقى ذنثمورث دي يقمز ديه الرسانت الشفن ذن كل الرثمار يقمز ديكسن سيهوين كل سنة ذنقابرن الشفر ذنخير اتبعان تفاتي روحك النهار أشيث غموث دسيار في ذلك يكذ العلمات إذ تخمما وفي الأرض قطاع متجاورات وجنات من عناب وسرع ونخيل صنوان وغير سنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الوكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ذي القاعة من قرفت ثم حيرين ذي الجنناث ذي جسنتي زورين إجران ثوج ذي نصمر شي خلاف ثي ظنين كيف كيف منهثت ذي المكران الستميفت ثي قيكو العلامات العلمات إرقومي اللان ذي وإن تعجب فعجب قولهم أهذا كنا طرابا للنار في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الغلال في عناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماذا قلت عجبا أثمن عجبا مدنان أذغمني لذيال غرض الخلق جديد ادوي ذا خنيق خرا شباب النسن اشنرن يرقير صحاب تمش ديما ديك الشرقي من واش قبل الحسنه وقد حالت من قبلهم المثولات وإن ربك لذو مغفره للناش على ظلمهم وإن ربك شديد العقاب الطرف نكد عشر إسرع ثبق في الجعفو عدن يجنغ من الأثنين أثنب فيه عفو إمد غصم ضرمان ذعق فين بفيه يعر عفذ الشنف الفلاس ويقول الذين كفروا لا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أقر نسو ذي أي غرود نزيل في الناس المعجزة غربة فيس اختي في نظام ضركان كل القمس عن النفين الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ربي يعلم خطر كل أنثى أما يكمل نغي نغصد ازدخل بسكوا كل شيء غرص الميزان عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم منصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وشارب بالنهار يعرم سوين غفن ذوي الندي حضرا مقر علي ذي الشنيس غرص عذر شو نرف ذنواج شو نفنا في ذلك أذو نسفر ذقيل أذو نرحون ذقواش له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من مر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم شوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال اشهوي في تبعن شجاف الشنا غد في راس نتعشنت شرفنا الربيه ربولي في تشكر القوم اجني هلل النعماء حاش ما فدرو اثنين اين اللذ خطر انسان ربي ما يضغد غري المصيبه فيه القوم حدري اللي ما غيريش ونترن فلاشان ولو نحن من عن هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويصبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال اذن سوين ديشانان رفرق صرخف يخلق سهن الضيان سوما الرعوذ لا يتسبح يس لذل ما لا يكدر خفيز يتشقي عد السعقات يستذي الحقون يبغى نهني جدر نفر بي نستيق ومشيخها له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال الدعي صحا غرص مذوذ ذعون غريس وزن سكن الشماء أمين يفكن رونيس غر ومني ثبع ذن أكن ضوض غريميس إفن نرفذ صوضا افضع الكفار وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ أَغْرَبْ بِمُسَجِّدَان وَيَنِيلُ لَدَيْهِمُ الْجَنَّةَ وَيَنِيلُ لَدَيْهِمُ الرَّحْمَنَ شَرَفًا غَيْرَ مَغْسُوبٍ شِرِينٌ لَسْتَ شَجِيدٌ أَم صَرَحَةٌ مِثْلُ الدَّيْفِ قُلْ مَن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 إناس نيفانا ذربي إناس نمشي ثقما <متحدث> أغير السيدي معاونا <متحدث> وذل نزمي لذل نفعان نغذر لما ننسى إناس ماي عدل ذرغار ذو إنك نزرا ماذا عدل ثفاث ذطرام نوق منس ربي الشريك وذي خرقا أما كني خلق ربي ثم يخرج سنت خرقيت إناس نذربي خرقا كل شيء هذا نسيذ وحيد يكد النكس المران أنزل من السماء ماء فسال توديت بقدرها فاحتمل السيل زبد رابية ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حليا أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله المثال يفكد منذكه الني يغفر حمر مران كل يوم أحسف القدريس يبدو حمر طاس تكفث عن سنه ومان أكين نذر مع ذن يسفتين في ثمس أكين نصنع منذك سن أي نلاثر السمد الشبوح نغذر حرج يكونين فعن أكد يبوي ربي المثال الإرحق الفطر في كفتانة روح ذيان ماذا ينفعن مدان أنذي قيم يزر سرقاء يزر معناه يصب أكد يستوي ربي أن المثال أكد نتفهم للذين اشتجابوا لربهم الحسنى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 أذ قفرنا في ذنيس إما ننسى أذوي ذاك النقس عان أذوي أعرن مشيرها ذي جهنم ذي الغن أذوي نغذي رسول حزب أفمن يعلم أفمن يعلم أنما أنجل إلي كمن ربك الحق كمن هو أما إنما يتذكر أولو الباب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 وذاك النيس وفين السلعهد الرب مفكانت والخدعان العهد نسان وذاك النور نجزم اين سيديو من ربي اذي قموري نجزم اتسوقت النفاف نسان اتسوقت النجير الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم شر وعلانية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 يوذا من بفن سن تظلت في الدن غرس ذو قايا نهني تنرزاق أزغن نهني لصدق أستفران العيناني أتقف على نسوين الهان أينك نون الهارع أدوذاك النقس عان تقرب بخامي الهان ذو الجنة ثقيت نسلوغت إذا سنتكش من وذاك إسرحا نديد دريان ذر والدن ذو جنسان المريكا ذو حشمان فلسن ذمكول فابور أثنهن نسنين إسرى من الله فلوان إميث صفرمث النورم فجرذ خميرهان والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء دار وذا كنن خدعن العهد الرب مفكانت وذا كنن جزمن اين سيديو من ربي اذي قموري جزم استفسادا ذي القعا وذا كسان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحو بالحياة الدنيا ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أربي السوسع الرزق غفيني فغاني حكميث فرح نسوا معيشني الدنيث أثنوا معيشني الدنيث ذي لخرث زهد سويث ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من ناب فقر نسوي ذي كفرا غرور دنزيل فلاس أن المعجز غرب بيس إنس أثان ربي يتصدل روين كفغا ماذو إنك النثوف يتسوي له ثرغورس غر الدين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب وقذكني يمنان اتسلس ولوننسان إما لا ذكرنا ربيع أثنسو ذكرى ربيع اتسلس ولون وقذكني يمنان كان خدما السعان ثم عش تزديكات ثغرين غروين الهان إلى خرث كذلك أرسلناك في أمه قد خلت من قبلها أمم لاستلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون برحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب أكريكي دين أغرية وثلما أعدات قبريسة تصدير مات أكناد غرض فلسا أي أني يجد نوحا نحن نخفر نسوحنين إنسا نتذب فيه ورئي اللي ويضا من تسا فلس كانت شريا وغرس كانت شغراء ولو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله لمر جميعا أفلم يأشي الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهد الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ديارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف لو كاني اللي خلق القرآن إسرى الحوني ذرال أتشقق يسرق عام أذكرني يسر موتى ترمت القرآن أقيا ألا ذيلة الربية كل أمور أنا والعلم نرى وإذا ربي أدهد من الدنسيرنيا ماذا لو إذا كفران شوينكني خدمنا نغد غريم قربثا المى دشمدي ووض غرسن الوعد الربيع ربو ريشخل في الوعد ولقد استهجي برسول من قبلك فامريت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب ام سخر النفلان بيا واذا شعدن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 سوى نور ياريم ذي القاعة نظن نمتد كن ذاوار هلا يسوى زينا الدويتهك يكفرن الكفرنسان اسقر ريحان غففريذ غففريذ ربيه وننغض الله ربيه وليسعي واثد يهذون سعني لاعتذ ذي الدنيث لاعتذ اللخر تكثار حدث يا ربه نمنع مثل الجنة التي واحد المتقون تجري من تحت هذا النهار وكلها دائما وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار الصفان الجنثانية ستواع ذن الممنين يشفن الدوشت الدون جثمر يشزقان اللان أكنوا رسلينس ستنان يتسجران أبوذ يقاتنا ربيا تقر والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وذاك مدن فكار كتاب فرحا وذيمن ذكسان سوين ندن نزل في الله وذاك مشود ذكسان الحزاب أي نورث الناجيب نكرنت إن السنسوى مرغد كان أدعى بذغربي وحذس ورس سقم وغشريه وغرس رجب ذغمد وغرس كان لغرغ وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق أكي نفيد ننزل إذ الشريع استعرف مثل بعض الهوانسان بعد ملكي ديوس العلم أرث سعيد حدك ينصر إذ ربنا غك يمنع ولقد رسلنا رسول من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية وما كان لرسولنا ياتي بآية الله بإذن الله لكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أنشقعد قبرك الأنبياء نقمسنا الخرثي الزواج السعديث ست الدريا أريز ميرا لننفي أدي وكل المعجزة حسن مسراتنا الربية كل رجل ثني يتوكثب أذي يمحوه نغذي نف ربني ويني يفغى أثنغور الشيك الله واندد سفغني الكتوب اللح محفظ. وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلي الحساب أما نستكناك دشويط ذقوي نشيثنا نوعا نغنقف ضجد الروحيك فلك أنحشى الصوى نكن فلنغى حسب أولم يرون نانات لذنقصها من طرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أعني مرضرين لا أمك نسنغس ذي ثمورث أظر بك نجحك من حدر بطر الحكميش أربي الحساب شيق رب وقد مكر الذين من قبلهم فذي الله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمنعقب الدار ويقول الذين كفروا لاستمر صلى قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أثن دين في كيوذين وذفي لن قفر bbi garrf-iten merraa, aeḥ yessen ad Yandi: Yeɛrem d acu i tekseb,kull tarwiḥt di ddunit-is. Ad akk yeɛrem ukafri-iw, taggara lxir iran. Ad-inin wid yeffran, Keččin ur telliḍ d nnbi. I-asen barkka Reebbi ma yicehed gar yid-wen, D এ কুতীব